من أزواج خلائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم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 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصالقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنة فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم صَامِتُونَ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَ الطَّوْدِ وَإِذَا الْأَبْصَارُ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قلوبهم ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقول يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآثوها وما, وما تلبثوا بها إلا يسيرا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 وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوالهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخرف رأيثهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون, يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من قُلُوبِهِمْ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قَدِيرًا يا أَيُّهَا النبي قل لأزواجك إِن كنتن تردن الْحَيَاةَ الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منه بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها, نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء لستنك أحد من النساء أحد من النساء.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 قوموا رجسا الى البيت ويطهركم تظهيرا واذكروا ما يتلى في بيوتكم من ايات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات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 واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك والله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يا أيها النبي إن أهل لك أزواجك التي اتيت أجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك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 إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا ولا أخواتهن ولا أبنائ أخواتهن ولا نسائهن ولا ما وَلَا مَا مَلَكَثْ أَيْمَالُهُنَّ وَاتَّقِينَ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وملائكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون, والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 وكان عند الله وجيها يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها, وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا